اي شيء عليكم فاذا جاء ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي عليهم من الموت فإذا ذهب سلقوكم بألسنة حذاذ أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا